الله لا يحرمني منك ولا يحرمني من عيونك اكذب لو قولت بعد عنك ما اصبر لحظه من دونك خلينا شبع من احضانك خلي ذوبي يا حنانك خلينا شبع من احضانك خلي ذوبي حنانك حب الدنيا شويه عليك اتوسل الله يخليك تبعد عني حرام عليك اتوسل بيك الله يخليك تبعد عني حرام عليك